بسم الله الرحمن الرحيم الفلا مراء في كآيات الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم خدم صدق عند ربهم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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَجًا بِشَرِّهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ فَمَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ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 إنهم لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كل أتنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 وَإِذَا أَغْرَقْنَا قَوْمًا بِذَنبِهِمْ إِذَا هُمْ فِي مَوْطِنِهِمْ يُغْرَبُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُسْرِعُ مَكْرَ كُلِّ مَنْ كَيْدَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متى على الحياة الدنيا ثم إلى ما بردعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذنلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة ما لهم من الله من عاصم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 فزيلنا بينهم وقال شو كانوا ما كنتم إيانا تعبدون فكف بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن إبادتكم لغافلين هنالك تبل كل نفس ما أثلفت وَرَدُوا إلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقُّ وَظَلَعْنَمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ هُوَ الْمَاءُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيكونون الله، فقل أَفَلَا تَتَقُونَ؟ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين ذي وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 كذلك كذب الذين من قبلهم فوَضُرْكَ فَكَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 فَلِقَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَالُوا مُهْدَدِينَ وإما نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل ترزون إلا بما كنتم تكسبون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 يا أيها الناس قد جاءتكم نعمة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من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 وَمَا يظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَوْ فَطَنَ لَسَاقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُعْتَدِينَ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 ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان مر الله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذي ما يدعون من دون الله شركا يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت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 فَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ مَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَكُونُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ سِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا أجئتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِمُوسَىٰ أَلْقِ مَا أَنْتَ مُلْقِيًا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا لِمُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ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 وأوحينا إلى موسى وأخير أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأثيلوا الصلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين وعصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بببنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون وَلَقَدِمَ وَنَاهُ إِسْرَائِيلُ مَبْنًى وَصِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلْ عَلَيْهَا وَمَا أَنَّ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُحَاهِ إلَيْكَ وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرٌ